وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ فَصُدِّقْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ لخبير بصير إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عرن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها, ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شك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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والذين كفروا لهم نار جهنم لا كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَسْقَرُّونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ وهم أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن اذكوا فمال الظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض ان الله عالم غيب السماوات والارض ان إنه وليم بذات الصدور إنه بذات الصدور